حرمنا من انسكلي هو اللي اخدك مننا من, من انسكلي هو اللي اخدك مننا ايه علي حال الصبر جميل لك قلبي هيتربط عليك لا اي حال الصبر جميل اتقلبي حيترق علي عندنا طارقنا معا كل خطوه شويه احنا ابتدينا طارقنا معا كل خطوه شويه علشان كده ما اتعودناش تغرب ونفضل نستنى علشان كده ما اتعودنا تغرب ونفضل نستنى كل خطوه شوقي عليك علشان كده ما تعودنا تغيب ولا فايت تستنانا علشان كده ما تعودنا تغيب ولا فايت ارجع لي طبعك انت حبيبي وانا رايده علي الحال لك قلبي حيطرط عليك حرمنا من قرسك ليك هو اللي أهدت من دنا إيه حرمنا من قرسك ليك هو اللي أهدت من دنا إيه على أي حال الصمري جميل لك قلبي حيطرط عليك عرفك حتيجي وي تقول آسف عالبي جارح وسمحك قلبي المجروح ما هو اللي يحب يسامح عرفك حيجي وي تقول آسف جارح وسمحك قلبي المجروح ما هو اللي يحب يسامح يا حلوي قل لي ما تحرمناك من ريحك ما تدعبناك يا حلوي قل لي ما تحرمناك من ريحك ما تدعبناك ارجع لي طفعك وعاويدك كنت حبيبي وانا رايدك على اي حال الصبر الجميل لك قلبي حيطرط عليك حرمنا من قرسك ليه هو اللي أحدك من ننقل حرمنا من قرسك ليه هو اللي أحدك من ننقل على أي حال الصبر جميل لك قلبي حيطرط عليك